وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتمنو إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين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 فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِن يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا الْوَلَاذِمَه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 لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فَإِنْ تَنَابَوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ فَوْقَ أَمَانِهِمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ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 ام حسبتم ان تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين وليجاؤا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبضت أعمالهم وفي النار هم خالدون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 يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوانه وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا الذين آمنوا لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان وما يتولهم من كم فاولائك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال انقترفتموها واموال انقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها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 ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرببا من دون الله وال messiah بن مريم وال messiah بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشريكون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 يا أيها الذين آمنوا إن كافرا من الأحبال والرهبان لا يأكلون.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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضْلِلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُضْلِلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ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 أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متى الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تَنْفِرُ يُعَذِّبُكُمْ عذاباً أليماً، وَيَسْتَبْدِلُ القُومَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئاً، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذهما في البار إذهما في البار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فإنزل الله سكينته عليه وأيدوه بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كف وَالسُّفْلَا وَكَلِمَتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ فِي رُخْصَةٍ وَثِقَلًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استضعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم, يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفذنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين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 قل هل تربصون بنا الا احد الحسنين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون قل أنفقوا ضوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين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 فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكرهه وكرهه أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرق قل لا رجاهنما أشد حرا لو كانوا يفقهون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 استأذنك أن أُنطِقَ منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء أرضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم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 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيم والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم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 يبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، الآمرون بالمعروف ونهون عن المنكر والحافظون لحدود الله.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 فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلا